يا نقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجال البشر بيداه وإذا ماتت يحاسبها يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران ولا غيرك يغفر ذنوبها عزيز جل الشان كو ات يا رحمان اقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها عسى الله ما يحاسبني على ظلمت ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسبب يا ضبطات الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجل البشر بيداه وذا ماتت يا حاسب غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها عزيز وجل شانك وعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها عسى الله ما يحاسبني على زلطة فكر بلسان ويمنعني من اسباب الذنوب اللي تسببها. بها الله ما يحاسبني على غضة فكر بلسان ويمنعني من اسباب